तुम دور الليل ما سلم ما كنا نمل من سوء كنتم تمنون ادخلوا اذوا فجاءن ما خالدين في ذا فلبي سنكم والمتكبر Surah Al-Fatihah وَلا د الأات خ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَائِمِينَ مِن صَلَاتِهِمْ يُحَرِّضُونَ عَلَى الْقَوْلِ وَالْأَمْرِ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 ap